بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وتركك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك فكرك فإن العسر يسرًا فإذا فلق I think I'm